يميني ماسك عمي ووصاني عليك وقال قصة العين والأعماق تذكرين به التاريخ والميلاد لدينا قصة كل عشاق والميلاد لدينا قصة كل عشاق دينا الحب يا نبض القلب بدنا رحلة الأشوار O nu sprar vi här och nu snäller vi och nu skrattar vi på det Vi började en resa till